Señor Marqués, señor Marqués. Shut up. يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق ت ق ا ت ل ولا ت م و ت ن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل غ ل ا ل ة ف النار إ خ و ت ي في الله كلما ق ر أ ت في تاريخ سلفنا ل ص ا ل ح رضوان الله عليهم ت أ خ ذ ا ل م ر أ ة ن ش و ة عز وافتخار تجعلني أ ر ي د أ ن أ ق و ل للعالمين كل العالمين اولئك ابائي فجئني بمثلهم إ ذ ا جمعتنا يا ج ر ي ل المجامع ولكن لكن، لكن، لكن. الذي يجعل المرء يقف متحيرا هو ذلك الفصام النقي بين الماضي المشرف المشرف المشرف, المشرف, المشرف, المشرف, المشرف, المشرف وبين الواقع المخجل الذي وصل إ ل ي ه ح ا ر ا م س ل م و ن وكما قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله لا يصلح آ خ ر هذه ا ل ا م ة إ ل ا بما صلح به أ و ل ه ف إ ن كانت ا ل أ م ة لا تعلم فكيف ينصلح ح ا ب الناس إ ذ ا ن ب د أ اليوم ف ض ل الله و ا ل م ش ي ئ ة س ل س ل ة ج د ي د ة من ف ق ل ا ل ج م ع ة أ س م ي ت ه ا الصحابه سمناء ا ل ش ر ي ع ة وحماء الوحي تحلق أ خ و ت ي في الله في ب س ا ت ي ن ه علنا نتعلم منه ونتخلف ب أ خ ل ا ق ه ونتربى كما تربى أ ص ح ا ب نبينا صلى الله عليه وسلم ل و والذي نفعلي للحديث عن هذا الموضوع ع د ة امر ا ل أ و ل اخواتي الله ان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد ا ل أ ن ب ي ا ء ف أ ف ض ل الخلق ا ل أ ن ب ي ا ء و بعد ا ل أ ن ب ي ا ء اصحاب نبينا صلى الله عليه و اله و سلم قال الله تعالى عنتم خير ا م ة أ خ ر ج ت للناس ف أ م ر و ن ب ا ل م ع ر و ف و تنهون عن المنكر و تؤمنون قال ابن عباس هم المهاجئون و ا ل أ ن ص ا ر وقال ابن كثير ا ل آ ي ة ع ا م ة في كل قرن بحسبه قال وافضل القرون القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ونبينا صلى الله عليه وسلم قال خ ي ر الناس قرن أ ي خير الناس بعد ا ل ذ ن ب ي ا القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونه م ثم الذين يلونه م ثم ياتي أ ق و ا م تسبق ش ه ا د ة أ ح د ه م يمينه ويمينه ش ه ا د ة اصحاب النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم هم الذين أ ح ب و ا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و عزروه و وقروه و اتبعوا النور الذي أ ن ز ل معه فنصروا نبينا صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و نصر الله عز و جل بهم الدين أ ح ب و ا رسول الله أ ك ث ر من أ ن ف س ه م ومن أ م و ا ل ه م ومن أ و ل ا د ه م قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما للنبي صلى الله عليه, وعليه صلى الله عليه وسلم ل ه و يا رسول الله ل أ ن ت أ ح ب إ ل ي ه من كل شيء إ ل ا من نفسي قال لا ولذي ا نفسي بيدي أ ي لا تؤمن ولا ي ق م ل إ ي م ا ن ي حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ك من نفسي مرد بن الخطاب ي أ خ و ت ي في ا ل ا ي تحدث عن ا ل م ح ب ة ا ل خ ط ر ي ة وهي م ح ب ة المرء لنفسه ولكن هناك م ح ب ة ش ر ع ي ة و ا ل م ح ب ة ا ل ش ر ع ي ة ينبغي أ ن تقدم على ا ل م ح ب ة ا ل خ ط ر ي ة يحب الرجل ما الذي ينبغي أن يقدم؟ ان الذي ي ب غ ي أن تقدم ا ل م ح ب ة ا ل ش ر ع ي ة على ا ل م ح ب ة الفقري ة عندها نظر عمر فوجد أ ن ما فيه من خير ل م ا هو بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وآل آ ل ه الذي أ خ ر ج ا ل ل ه عز وجل به من الظلمات الى ا ن قال يا رسول الله ل أ ن ت ا ل آ ن أ ح ب إ ل ي من كل شيء حتى من نفس نفس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ل آ يا عمر قال النبي و صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احد حتى يكون احب إ ل ي ه من والد و و ا ل د ه ي والناس اجمعين سحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود ان الله عز وجل نظره في قلوب العباد صلى ا ل له ان يكون لدينا ل افراد وقال له ان يكون لدينا ا ا ف ب ا د وقال له ع ل ي ه و س ل م ف و ج د قلوب أ ص ح ا د وقال له ان ب ي د ا ف ع و ن عن د ي ن ه ف ا خ ت ا ر ه م ن ب ي صلى الله عليه وسلم آ ل ه و قال فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن فقال ابن عمر هذا الاثر ايضا لابن مسعود قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه ا ل أ م ة أ ب ر ه ا قلوبا و أ ع م ق ه ا علمع و أ ق ل ه م تكلفا قوم و اختارهم ا الله ل ص ح ب ة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه ف ت ش ب ه و ا ب ه واتبعوا ط ر ا ئ ق ه ف إ ن ه م كانوا على الهدى إ ذ ا عندما نتكلم عن ا ل ص ح ا ب ة فنحن نتكلم عن خير الناس بعد ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل أ م ر الثاني الذي دفعت للحديث عن هذا الموضوع أ ن سلوك سبيل ا ل ص ح ا ب ة هو سبيل ا ل ن ج ا ة والفوز في الدنيا والاخره قال رب العالمين سبحانه وتعالى والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوه ب إ ح س ا ن رضي الله عنه م ورضوا عنه لسنا من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر لسنا من المهاجرين والانصار أ ص ر ا ا ل س ب ق و الأولون من المهاجرين ا ل أ و من ن ماذا ع ل ي ه م ي ولكن يجب أ ن يكون هذا المؤمن يجب ان يكون هذا ا ل ل ه عز و ج ب ان يكون هذا أردت أ ن يجب ا ل ل ه ع ن ه ف ا ت ب ع أ ص ح ا ب ن ب يكون ه ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ب إ ح س ذ ا المؤمن م سلوك سبيل غير سبيل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فقال و بين ش ا ق ق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصره جهنم وساء الخصير هذا سبيل من لم يتبع سبيل أ ص ح ا ب ا ل رسول الله ا ض ل ا ل وصلي ه جهنم بنص كلام الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل ي خ ر في الله أ ن ز ل في كتابه في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة أ م الكتاب أ م ا ل ق ر آ ن التي نقراها في كل الصلاه ف ر ا ه ا ل ف ا ت ح ة ر في ا ل ص ل ا ة ماذا يقول المرء في ا ل ف ا ت ح ة في كل ص ل ا ة يقول اهدنا, اهدنا. الصراط المستقيم اي دلنا ربنا على الطريق <تصفيق> الذي يوصل ا ل ي ل والمستقيم هو اقصر الطرق الى الحال فتقول في ك يا ر ب دلنا على ا ق ص ى الكره التي توصل اليه ص ر ا ب مستقيم هذا السراب من سلكه قبلك ص ر ا ف الذين انعمت عليهم خلوا ما يفسر به ا ل ق ر آ ن ان يفسر ا ل ق ر آ ن من الذين انعم الله عليهم قال الله تعالى ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك وفيك اي انك في كل ص ل ا ة يا رب دلنا على طريق ا ل أ ن ب ي ا ء والصديقين والشهداء والصالحين صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم لماذا غضب الله على اليهود ل أ ن ه م علموا ولم يعملوا فكل من علم ولم يعمل له نصيب من غضب الله ولا الضالين أ ض ر ب ل ه م النصارى لماذا وصفهم الله بالضلال ل أ ن ه م عملوا بغير علم فكل من عمل بغير علم فله نصيب من الضلال إ ذ ن إ خ و ه لله ك أ ن ك في كل ص ل ا ة تقول يا رب دلنا على طريق نبيك طريق أ ص ح ا ب ه طريق الصديقين والشهداء والصالحين ف ك أ ن ك تقول و اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما علم انه ربما ا ل م ر يعلم ولا يعمل ربما يعمل بغير علم فيضي فلا نجاه إ ل ا العمل بما يعلم الرب به من سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسنا في المسجد كنا نصلي معه ا ل عشاء فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد وجده قالوا أجلست قال ما قالوا صلينا معك صلينا بصره ر وكنا ننتظر الى السماء وكان تثيرا ما ي ر فقال ع بصره إلى السماء ف النجوم أ م ن ه للسماء ف إ ذ ا ذهبت ا ل ن ر و م أ ت ى السماء ما ت و ع ت و انا أ م ن ة ل أ ص ح ا ب ي ف إ ذ ا ذهبت أ ت ى اصحابي ما يوعد و اصحابي أ م ن ة ل أ م ت ي ف إ ذ ا ذهب أ ص ح ا ب ي أ ت ى امتي ما ت و ع ت في الحديث جعل النبي صلى الله عليه و سلم س ا ل ة على م ب ع د ه م ك ا ل س ب ة ا ل ن ب ي الى ا ل ص ح ا ب ة و ك ن س ب ة ا ل ن ج و م الى ل سماء فاذا لم يكن يكون ر ت ق كما ل سافر و اذا ذهب ا ل ن ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه و آ ل ه و سلم وقعت في الوم ة لما حصل النجوم ج ع ل ه التي ا ل وجل ل ه ه عز د نهتدي و ا بها ف ظلمات ل ا بها ر والباحل أصحاب النبي كذلك صلى ل عليه وسلم ل ن ج و من ا ل ج و م التي بها نهتدي ظلمات الشبهات ومن ظلمات ا ل ش ه ا ر ا ت وعن العراض ا ل ن س ا ئ ي ة قال وعظنا و ع ظ ة النبي ق ة طرفت منها العيون وجلت منها الكلور ف ق ل ن يا رسول الله أ ن ه ا ا و ع ظ ة و د ع ف أ و ص ي ن ا قال أ و ص ي ك م بتقوى الله و ا ل س م و ا ل ط ا ع و إ ن ت أ م ر عليكم عبد حبشي ف إ ن ه من م يعش م ع م ت م بعدي ف س ي ر اختلافا كثيرا فعليكم بسنه وسنه ا ل ا ل ف الراشدين ء ا المهديين من ب ع د ع ض و ا عليها ب ا ل ن و ا ج س وياكم إ و م ح ت ف ا ت القمور ف إ ن كل ب د ع ة ق ل ا ل في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما امرنا ان نتمسك فبسنه امرنا ان نتمسك بسنه اصحابه عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ثم امرنا قد عضوا ب عليها بالنواجس اياكم ومحدثاتكم و ان كل بضعه اضلال فسبيلهم هو سليم النجاه وفي حديث افتراق امتي قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أ م ت ي الى ثلاث وسبعين ث ر ق ه كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة من هذه و ا ح د ة بل كل اخوتي في الله يدعي انهم على الحق و ذ ك ر و على الباطل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ه هذا هو ا ل سبيل النجاح ما كان عليه النبي و ا ل ص ح ا ب ة أ م ا غ ي ر ذلك فوضى لا إ ذ ا الاخوه في الله سلوك سبيل ا ل ص ح ا ب ة هو سبيل ا ل ن ج ا ة للامه ا ل أ م ر الثالث الذي د ف ع ن ا ب الحديث عن هذا الموضوع أ ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أ ر و ع ا ل أ م ث ل ة في كل شيء م ا يوجد شيء إ ل ا و ا ل ص ح ا ب ة بلغوا ذ ر و ة هذا الشيء في م ح ب ت ي ع ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا م ر أ ة من الامساك قتل يوم ر ح م أ ب و ه ا و أ خ و ه ا وزوجها لم تدري المراه بايه م س ت ق ب ا وهي ت س أ ل سؤالا واحدا ما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ح ا ب ة ي ح ب و ن لها ب خ ي ر كما ت ح ب ن قالت اريد ان ا ر ا فلما ر أ ت النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت يا رسول الله كل م ص ي ب ة بعدك جلج أ ي هين كل م ص ي ب ة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أ ب و ه و أ خ و ه وزوجها لم ت د ر ل مره ن س ت ق ب ل ب م ا ن ك ولكنها تسال عن نبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل م ا في القرن العشرين خبير جيعي ضال يصب و ي ب ع ل اصحاب النبي صلى الله عليه و ل ه و سلم زيد بن دافنتي خرج الله اسرته قريش ثم خ ر ج ه الى التنعيم خارج الحرم ليخطئ فقال له ابي سفيان يا زيد اتتمنى ان يكون محمد مكانك تضرب عنقه وانك بين اهلك واولادك هذا اخوك خ فلا رجل سيختفي فظن أ ب و سفيان انه عندما ياتي الموت اليه يضحي باي احد فقال زيد والله ما اتمنى ان اكون بين, بين اهلي وابنائي ورسول الله في مكانه الذي هو فيه شوكه ت ؤ ذ ي ن أ ي اقتل ولا يصاب رسول الله بشوك عندها قال ابو سفيان ما ر أ ي ت أ ح د ا احب واصحابه كمحبه اصحاب محمد م ح م د صلى الله عليه وسلم قضى الشاعر فقال أ س ر ا ل ق ر ا ش مسلما ثم ضى بلا و ج ه إ ل ى السياح س أ ل و ه هل ي ر ط ي ك أ ن ك سالم و ل ك النبي فدا من الاتلاف قال كلا لا سلمت من الردى ويصاب انف محمد ب و ع ا ه فهو ل أ ص ح ا ب نبينا صلى الله عليه وسلم أ ب و ظلح يظن في الله ي و م نعود نبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى قوم يقول يا رسول الله اطيب ر أ س ك لا تشرب يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحر ت ذ ب انا ولا تختل ا ن هذه م ح ب ة ا ل ص ح ا ب ة الرسول لم تكن كلام تكن شعارات كما قرح الناس الان يا حبيبي يا رسول الله وهو لا يطبق سنته بل هو ممن يحاربون سنته كذب وافتراء ما علم ا ل ص ح ا ب ة هنا اخوتي فلا في ا ل ا س ت ج ا ب ة ل أ م ر الله ورسوله و ا ل ت ض ح ي ة في سبيل هذا الدين في غ ز و بدر خرج النبي ي ق ص ل إ ل ى قريش ولما أبو س ل ت فر بالعيد وخرجت قريش بجيش للقتال ا ل م س ل م ي ن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أ ص ح ا ب ماذا يصنع هل ي ق ا ت ل و ن هذا الجيش الذي ا د ت به قريش ب ن ام ق ا أبو بكر ك ف ت لا م و أ ح فقام عمر فتكلم و أ ح س ن ثم قام المقداد ا ل معاذ قال يا رسول الله امضي لما أ م ر ه ا د م ا والله لا ن غ ي ر لك كما قالت بنى اسرائيل لموسى إ ذ ه ب انت وربك ف ق ا ت ل إ ن ههنا قاعدون ولكن نقول لك إ ذ ه ب انت وربك ف ق ا ت ل إ ن ا معكما مقاتلين والله لو سمك بي حتى تبلغ بنا ب ر ك الغماد لن نسيراكما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أ ن يسمع كلام ا ل أ ن ص ا ر ان ا ل أ ن ص ا ر عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا على أ ن ينصروه ربما فهموا أ ن ه م ينصره و داخل ا ل م د ي ن ة لا يزكونه خارجه ايها الناس أ ش ي ر و ا عليه و ع ق ا م سعد ا ل م ع ا د سيد ا ل أ ن ص ا ر ق ا يا رسول الله هل لك تقصدنا معشر ا ل ا ن ص ا ر هل تقصد ان تسمع من ا ل ا ن ص ا ر ف أ ن ا أ ت ك ل م عن الانصار و أ ج ي ب يا رسول الله فصل حبل من شئت و ق ط ع حبل من شئت وخذ من أ م و ا ل ن ا ما شئت و أ ع ط ن ا منها ما شئت والله ما أ خ ذ ت من أ م و ا ل ن ا أ ح ب ب ي ن ا مما أ ع ط ي ت ولكن و اصور ل عند, الحرب صدق عند اللقاء. الله ان ل ح ر ب صدق ع د اللقاء. الله فلعل ان يكون ر ي م هناك امر ل يسير على برعة المراه التي يملكها من المصالح يضعها ن ا ر في, في حجر. ت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيقلبها النبي ويقول ما ض ر عثمان ما فعل بعد اليوم اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما اصبت وما, وما اعلى بل اخواني في الله ابو قلح الانصاري ن عندما فجعلت مصدرها جبتها ودخلها فجعلتها يرى صوتها في ح ا ل م ش ي ر ه ولكنها تتمتع بزكاه اموالها ولكنها تتمتع بزكاه اموالها ولكنها تتمتع بزكاه اموالها ل ل ل ك ن ه ا ت ل م ب ع بزكاه ل م و ا ل ه ا م ل ا ل الحديث عن صيغته كل قول هذا وصلت الى الله ا ي ا ا ل غ الحمد لله رب <الحم> العالمين أ ش ك د ان لا اله الا الله م ر ي الصالحين اشهر ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أ م ر رابع ل ف ض ا ل ه ان الدفع عن حديث هذه ا ل س ل س ل ة و ن ا ه ا ل ش ر ي ع ة ل حمام الوحي ان بعض افراد اهل الضلاله من ا ل ش ي ع ة من الخوارج من العلمانيين ومن غيرهم ت ط ع م و ن في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم آل صب الصحابه كفر و د ف ا ق وعصيان وللاخوه ا ل ا خ ل ه ق ا ل ر ب العالمين عن كتابه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ياتكون فضلا من الله ورضوان أ ن ص و ن الله ورسوله أ و ل ئ ك هم الصادق والذين تبوروا الدار و ا ل إ ي م ا ن من قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه م ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة منها اولها ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا ن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف رحيم قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين و ا ل ا ن ص ا ر والذين ا ت ب ع و ه ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورب عنا فمن يطعم في أ ص ح ا ب النبي ه و ليس ممن اتبعهم باحسان من اتبعهم ب ا ح ص ا ن لا يطعن فيهم لا يسيء اليهم قال رب العالمين سبحانه وتعالى ايضا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واعد لهم عذاب ذ ل ي م اذيه الصحابه إ ي ذ ا ء الصحابه انما هو إ ي ذ ا ء للنبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ء النبي صلى الله عليه وسلم ايذاء لله عز وجل ومن آ ت ى الله تبارك وتعالى فهو مقرود من ر ح م ة الله تبارك وتعالى الذين يؤذون الله ورسوله لاعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة واعد لهم عذاب ا ل ن ي ر وقال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما ا ك ت س ب فقد احتمل ب ي ا ن ا واثما مبينا نخوه في الله مقدمه للمؤمنين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض ف إ ن كانت ا ل غ ي ب ة م ح ر م ة فهي في حق أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي ب تسُبُّوا أ هو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل اعد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه وما علمنا ان احدا من البشر انفق مثل اعد ذهب لو انفقهم ما بلغ مد ما ا ن ف ق ه ص ح ا ب ي ه ولا نصفه ا ذ لا ا و ج ل احد اخواني بالله افضل من اصحاب رسول الله كل من راى ي أ ت ي بعد ه ن و ن ن ع م ا ل ف ر لكن ي ا ل ى ا ل ل ا ل ا ل ل ي ا ل ى ا ي ا ل ى ا ل ي ت ي الى ا ل و ت ي الى ا و ا ل ى ا ي ا ت ي ه و م ا ت ع ل ى ذ ل ك خ ي ر م ي الى ت ي الى الله وياتي الى ا ل و ا ت ل ى ا ل ل ا ل ى ا ل ل ي ا ت ي الى الله ي ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م م ن ز ل م ا ب ع د ه ب ل ق ا ل ا ل ن ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م من س ه أ ص ح ا ب ه و ي ا ت ل ي ه ل ع ن ة ا ل ل ه و ا ل م ل ا ئ ى ا كل الشيعه وعن غيره وممن صام على ما هم عليه أ ب ش ر بما خال النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ل ع م و ا ل ط ر فعليه ا ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس أ ج م ع ي ن نبينا صلى الله عليه وسلم خال قال محذرا قال إ ذ ا ذكر أ ص ح ا ب ي فامسك ف إ ذ ا ذكرك النجوم فامسكه و إ ذ ا ذكر القدر فامسكه اذا ذكر اصحابي اي فامسكه من او عما شجر بينه امسك لا تخذ بلسانك خير الناس اخرتي في الله بعد الانبياء ن الامر الخامس اخرتي في الله ا د ذ ي دعاني للحديث عن هذا العقول وان علماء السنه ل ك ا في ك ت بالاعتقاد حببت ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم و ل تهدير ه و ا ل ت ح ذ ي به م و ا ه ه ق ا ل ا لما إ م ا ل ط ح ا و ي في ا ل ع ق ي د ة ل ط ح ا و ي و نحب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم ح ب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم و لا ن ب ج ه احد ا منه ولا ن ت ب ر ر من أ ح د منه ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فحبهم دين و إ ي م ا ن واحسان وبغضهم كفر ونفاق و ع ص ي ن حب ا ل ص ح ا ب ة دين و ا ل ص ح ا ب ة إ ي م ا ن و ا ل ص ح ا ب ة احسانا أ م ا بغض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فكفر ونفاق وطغيان و ل ذ ا إ خ و ة ي في الله اما قيل أ ح د السلف إ ل ى هذا ذكر عبد الله بن مبارك أ ي ه م ا خير او افضل افضل م ع ا و ي ة م ن ب ي سفيان أ م عمر عبد الحفيز قال الله لتراب في منخر ا ل م ع ا و ي ة مع رسول الله خير من عمر تراب في منخر ا ل م ع ا و ي ة رضي الله عنه مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز ما قد ما تكون في الرجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي سمع الله لمن حمده فقال وراءه ربنا له الحمد م ا تقول فيه للإخوة في للاخوه في الله لا سبيل لصلاح أ م ة ل ا ذ ا علمنا ما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة وتخلقنا ب ا ف ل ا ق ه م ان ك و ن مثلهم ن تربى كما تربى أ ص ح ا ب نبينا صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و إ لا يخوت في الله فلا ر ش ع ة ل ل م ة إ ل ا ب ا ل ا خ ت د ا ء بهم كما قلنا ي ق و ل في الله قبلك ذ فساد خرج من القلوب والاصلاح لا بد ان ي ب د أ من القلوب ايضا لا بد ان د ا ا ل م ص ل ح ة مجتمع من المجتمعات لا بد ان يتغير سوق الأفراد. الافراد الا اذا غيرنا ما في القلوب ولن تتغير ما في قلوب الا اذا ر و سخن ا ا ل عظيم ما هو وعقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم ع ق ي د ا ت سوف نرى هذا من خلال س ي ر ة أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا العلي العظيم. أن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر اصحاب أ نبيك صلى الله عليه وسلم بعمله. ومحشرنا معه ولم اعمل بعمله ومحشرنا معه ولم اعمل بعمله ومحشرنا حضر رسول الله الصادق ومحشرنا تحت الواعي وفنا على س ن ة وفنا على بلده ومنا تفرد بيننا وبينه حتى مدخلنا مدخل ة وما و ر د ن ا ح و ض ة وحل لنا ش ف ا ع ة وسقنا بيده الشريفه ش ر ب ة ه ن ي ئ ة لا ن ق ب ع ل ى أ ب ل ا ولنسالك علما ن ا ف ع ة ورزقا غ ي ب ا وعملا متقبلا ر ب ن ا اتنا في اللهم آ خ ر ة ا ح س ن فقنا النار. ة عذاب ا ل ل اني ا ا ا ا ش ف ي ه ا شفاء تاما لا يغالي ا ل اعمالنا. مسلمين الدعاء لهم. وفي الله د تم اذكر دائما ل ت و س ل تبرع البيت الله فلا تنسوا الله عن اخوانكم من الفقراء والمساكين والايتام وعلى ان ما تنفقه م يخف الله عز وجل عليك ما عندكم ينفد وما عند الله باب انفق بلاد ولا تشملوا عشره خلال هذا انفق عليه